"قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن رضو الله وعسية فتواجر فيها فألا مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسى الله أن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 ثم يدرك الموت فقد وقع جره على الله وكان الله غفورا رحيما